طير يا طائر في سماء, سماء بيان شل من علمي وانثر الأشجار طير يا طائر بدمه القاني رسم عزا تنشده الأمة وعضاء السبيل لأجيال تنتظر دورها لتسير على خطاه على ذات السبيل نادر الشدادي من أبيان العز من مدينة وقار لإخوانه كان مسكا وإذخرا وعلى العدا سيفا وخنجرا دعته الحتوف لعناقها فلباها مشتاقا ولم تثن عزيمته الشدائد والمحن فبذل روحه فداء لحكم الشريعة طير يا طائر في سماء بيان شل من علمي وانثر الأشجار طير يا طائر في سماء أبيان شل من علمي وانثر الأشجال علمي من نادر شلها يطير علمي من نادر شلها يطير على العاجل يوصل الخلان يوصل الخلان على العاجل يوصل الخلان يوصل الخلان وصل الخلال طير يا طاير في سماء أبيان شل من علمي وانثر الأشجار طير يا طاير في سماء أبيان شل من علمي وانثر الأشجار خل من نادر شلها يا طير على العاجل يصل للخلال العلم من نادر شلها ياطر على العاجل يوصى للخلال اسألوا عنه رحمته بالناس وعلى الأعدى شديد الباس بالوفا واصل طيب الأنفس فارس الفرسان يسأل عنه رحمته بالناس وعلى الأعدى شديد الباس بالوفاء واصطيب الأنفس فرس الفرسان يلا هالوالي تسكين الغالي جنان الخد روح في الريحان يلا هالوالي تسكين الغالي جنا على في ريحه في ريحه للشريعة كان حرس الحرس ولي أصحاب مرها في الإحسان للشريعة كان حرس الحراس ولي أصحاب مرها في الإحسان ربع تاج فقراس طير يا طاير في سماء ابين شل من علمي والسير الشجاع طير يا في سماء شل من علمي والثير